Мијутир Расул, фа када тага Аллах, имено тола, фа ма руселак, го леј Мхавица, и ја кула таа, тоа е منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فارض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن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 ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرظ المؤمنين عسى الله, عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا